الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إليهم الدين أما بعد فهذه الحلقة التاسع والستون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم وهي في في الآية السادسة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة ويقوله تعالى وأتم الحج والعمة لله وقد سبق الكلام على هوائد وأحكام من هذه الآية انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو بيها أذى من رأسه من صيام أو صدقة أو نسق فمن هوائد هذه الآية واحكامها بل وحكمها ايضا ان النصوص تأتي على وجهين وجه مبين مفصل من حين ورد وهذا كثير بل هو الاكثر وجه مجمل غير المبين ولا مفصل ثم يبين ويفصل بعد ذلك وهذا قليل بالنسبة للأول لكن له حكمة عظيمة وهي أنه إذا ورد مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه وتفصيله وتشوقت إلى ذلك حتى للتفصيل والبيان والقلوب طمأة إلى ورود هذا البيان والتفصيل ومنه هذه هذه الآتة الكريمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فلم يبين الله تبارك وتعالى الصيام ولا الصدقة ولا النسك ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بينه لكاعد بن عجر رضي الله عنه حين همل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديدية والقن يتناثر على رأسه من المرض فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كنت أرى الوجع الوجع بلغى منك كما أرى ثم أمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف أو يجبى حشات ومن فائد الآيات الكريمة أن الكفارات عن فعل الذنوب فجأ يفتي بها الإنسان نفسه من النار والمخالفة فتقعوا مكفرة لما مضى يقول الله تعالى ففدية من صيح. ومنها الحكمة في البداعة بالعيسر والأسهل فإن الله بدأ هنا بالصيام، وهو عيسر على غالب الناس من الصدقة والنسك ثم بالصدقة وهي عيسر من النسك غالبا ثم بالنسك وهكذا يكون الأمر غالبا في الكفارات المخيرة ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في آية كفارة الهين حيث قال فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تعيير الرقبة فبدع بالأسهل فالأسهل ثم قال من لم يجد فصيامه ثلاثة أيام لكن في الكفارات المغلظة التي على الترتيب يبدأ في فالأشد ألا ترى إذا قل الله تبارك وتعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطعا فتحه رقبة المؤمنة إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شفينه متتابعي وفي آية الظهار بدع بالعتقي ثم الصيام ثم الإفطار. فالغالب أن ال أن الكفرات المخيرة أن أن فيها يبدأ فيها بالأسر، وأما المرتبة فيبدأ بالأغلب. ولعل من الحكمة في الأول أي في الكطارات المخيرة إلى أن النسان ينبغي له ما هو أسهل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي وقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن من الهدي واتمت صفته أن الإنسان يحرم بالعمرة في أسر الحج أي بعد دخول شهر شوال ثم يحل منها ويحج من آنه فهنا لولا هذه العمرة لبقى محرما بالحج من شوال إذا أن يحل منه ومعيد لكنه إذا آس بالعمرة وحل منها تمتع بما أحل الله له من محضورة الإحرام إلى أن يأتي الحج ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ويتفرع على هذه الفائدة أن دم التمتع دم شكران وليس دم جبران لأنه ليس فدية عن محقوق ولكن شكر على مشكور أي على فعل نشكر عليه الرب عز وجل وهو رخص للإنسان بالتمتع بما حل الله له من محرمات الحج من محرمات من العمرة من من العمرة إلى ابتداء الحج وألحق أكثر أهل العلم بذلك القائل الذي يحرم بالحج والعمرة جميعا ثم لا يحرم منهما إلا يوم العيد وقال إن هذا نوع تمتع لأن نوع قارل تمتع بسقوط أحد السفرين إذ لو لا تمتعه هذا لوجب عليه أن يأتي بعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر أو أن يأتي بعمرة مستقلة عن الحج ويحل بينهما ثم يحل بالحج ولهذا كان جمهور العلماء. على الحاق القارن بالمتمتع في ذلك أي في وجوب الهدي وأما المفرد وهو الذي أحرم بالحج مفردا فإنه لا شيء عليه أي ليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين النسوكين ومن ثوائد هذه الآية الكريمة التيسير على العباد لأن من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وهذه الأيام الثلاثة يجوز صيامها من حين أي إحرامه بالعمرة ناوم التمتع إلى أيام التشريق ولا يجوز تأخرها عن أيام التشريق لأنه لو أخرها عن أيام التشريق يصامها في عيد الحج، وعلى هذا فلو قلنا فلو أن إنسانا قدم إلى مكة في العشرين من ذي القعدة متمتعا، فأحرم بالعمرة، فله أنصوص من عشرين ذي القعدة إلى الثالث عشر من الحجة. وبناء على ذلك يحل له أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر منذ الخجة عن هج التمتع كما قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصنى إلا لمن لم يجد الهدي أما السبع الباقية فتكون إذا رجع وله أن يصومها إذا فرع من أمال الحج قبل رجوع إلى أهله لكن الأفضل أن لا يصومها إلا إذا رجع إلى أهل ومن فوائد العديد الكريمة أنه يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة وكذلك السبعة يجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة لأن الله تعالى أطلق الصيام ولم يشترط التابل وهكذا كل شيء مطلق فإنه لا يجوز لنا أن نضيف إليه شرطا في التقييد وهكذا كل شيء ورد مطلقا فإنه لا يجب أن نضيف عليه شرطة تقييد إلا بدليل من الكتاب والسنة وهذه القاعدة تنفوك في هذا الباب وغيره ولهذا لما أراد الله التتابع في صيام الشهرين في قتر خطأ وفي الظهار ذكر الله التتابع وقيد الصيام بذلك وبناء على هذه القاعدة العظيمة نقول السفر الذي يترخص فيه الإنسان في السفر جاء مطلقاً في القرآن والسنة الجوارب التي سر والخفان جاءت مطلقة في الكتاب والسنة في بأشياء معينة فلا يجوز أن نزيد في التقييد على ما جاء في السنة في هذا بأن نقول المطلق يبقى على إطلاقه إلا بتقييد من الكتاب والسنة والمقيد بشيء مكتاب والسنة لا يجوز أن يزاد عليه قيود أخرى ما لم يكن هناك دليل مكتاب والسنة وإلى حلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته